يا أيها الناس يا من خلقكم الله من ذكر وأنذى يا من خلقكم الله لعبادته يا أيها سأل إليكم الرسل مبشرين ومنذرين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معشر المسلمين يا من فتح الله قلوبكم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 وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذلفت رافت من العيون ووجلت من القلوب قلنا يا رسول الله كانها موعظه وداع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه تقوى الله خير واق عن المعاصي ورادع عن الاذام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 كلما عظم لما عظمه التقوى في القلب عظمت كلما عظمت التقوى في القلب كثرت الطاعات وقلت المعاصي ايها المسلم ليكون التقوى منهجك في حياتك كلها فبتقوى الله تعظم اوامره بامتثالها وتعظم او نواهيه بالاجتنابها بتقوى الله تعظم حرمات الله وشعائره بتقوى الله تحقن دماء وتحترم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم بتقوى الله تؤدي الحقوق لأهلها بتقوى الله جل جلاله تبتعد عن ظلم العباد وبتقوى الله تكون عضوا صالحا في امتك ولا بناء في بناء مجتمعك المسلم وبتقوى الله تقول الكلمة الطيبة وجامع ذلك وقول النبي لمعاد اتق الله حيث ما كنت وأتبع الشيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلوق حسن أمة الإسلام إن الله خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له ولأجل هذه الغاية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 يديننا لله بعبادته وحده لا شريك له حتى إذا بشيت في الأرض وعبد غير الله وانحرف الناس عن دينهم وتمكن الشيطان من إغوائهم بعذ الله الرسول العاق عبر القرون متعاقبين متواترين مبشرين ومنذرين أنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات ليهدوا الناس إلى الطريق المستقيم ويستنكذهم من وساوش الشيطان وضلالاته أيها المسلمون ولقد واجه الرسل من قومهم أصناء أصنوفا من, من الأذاء من التكذيب والسخرية والاستهزاء والنسائس والمؤامرات اتهمهم في عقولهم فوصفهم بالسبة قال قوم نحل عن نحن عليه السلام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 ما هذا إلا رجلٌ يريد يتفضل عليكم وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا عن آليتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وأعلنوا تكذبهم لأنبيائهم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثموت وعاد وفرعون وإخوان لوح وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 وبعذ هو الناس بأمس الحاجة إليه في جهل وتقاتل وتناحل وتختلاف قبائل شتى وأمم متمزقة لا راب يتربطهم ولا راية تجمعهم لا راب يتربطهم ولا جراية تجمعهم شغلتهم الحروب والغارات فلا عق يتحميهم ولا شريعة أهديهم يعيشون في غياه بالظلم والظلال والهوهام قلوب قاسية ونفوس حائرة تنوأ اختلافهم وظلالاتهم فأهل الكتاب حرفوا كتبهم ونسبوا إلى الله الصحبة والولد ونسوا تعاليم أنبيائهم والعرب الجاهليون انحربوا عن ملة الخليل عليه السلام وعف عبد الأوثان وقتلوا ووعدوا البنات وقتلوا أولاد واستحلوا الفو... الفواحش والأضو... والقبائح والوثنية الضاربة بأطنابها في أرجاء المعمورة عبد البشر بعضهم بعضا فعبد غير الله عبيت النار والظلمات والنور بل عبيت من دون الله وفي وسط هذا الجو المطفهر بالظلم والضلال والجهالات والبدع بعد الله سيد الأولين والآخرين محمدًا صلى الله عليه وسلم ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد صور بن أبي بن طالب رضي الله عنه واقع العالم العربي قبل الإسلام فقال مخطبًا للنجاش كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأوثان ونستبيح الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم وَإِنْ أَتِي وَيَأْكُلُوا قَوِيُّنَا ضَعِيفَنَا حتى بعث الله فينا رسولاً منا نعرف صدقه وحسبه ونسبه وعفافه وطهارته فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن نترك ما كنا نعبد وآباؤنا من الأوذان وعمرنا بصدق الحديث وعداء الأمانة وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم وكف عن المحارم ونهانا عن الفواحش وشاهد الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا بعبادة الله أيوب بالصلاة والصكاة فصدقناه وامنا به واتبعناه فاحللنا ما حل وما حرمنا ما حرم علينا فعبدنا الله وتركنا ما كنا عليه من الخبائث والقبائح فعدى علينا قومنا فتنون عن ديننا ليردون الى السبيح الخبائث التي سبحناها هكذا صور واقعه واقعهم المريض هكذا صور واقعهم المريض ان محمد صلى الله عليه وسلم بعثته ليست بدامن الرسل قل ما كنت بدامن الرسل هو دعوه الخليل عليه السلام ربنا وابعث فيه رسولا منهم يسرى عليهم اياتك ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وهو ابو عيسى عليه السلام كما اخبر الله عن عيسى انه قال لهم انني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من اسمه احمد وهو اولى الناس بابراهيم وبسائر الانبياء لانه وامته صدقوا جميع انبي الله قولوا امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ان اول الناس بابراهيم لا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين لقد واجه صلى الله عليه وسلم من التحديات ما واجه اخوان ذلك أهل الكبر والباطل يتواصون بعداء الرسل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زهر وقلوا غرورا أتواصوا بل هم قوم طاغون فأعلنوا فوصفوا بالجنون والشعر قال تعالى عنهم انهم ان كانوا الا قولا اله ياطيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لتابعو الهاتنا لشاعر مجنون وصفوا بالكلم والسهد وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب نظروا الى ذات الاجراء وان الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر عابوا عليه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 وقالوا سماع القرآن والتشويش والشغب عن سماع القرآن وقالوا وقالوا لا تسمعوا, لا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا به لعلكم تغلبون هذه المعارضات منهم وهم يعلمون الصدقة وأنه الصادق الأمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله هاجر إلى المدينة فحاربوه وقاتلوه وقتلوا اعز اقربائه اليه وضعوا في طريقه العراقيل واشاعوا الاغاوين وارجوا وارجوا واشاعوا الاغاوين وارجبوا بالاباطيل وايدهم الميود والمنافقون تمالوا معهم على عداوته فاذاه في نفسه واهله واصحابه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 ولكن الله هيأ الصديق الذي قوى الله قلبه وملأه إيمانا فأعادهم إلى حضرة الإسلام وقاتلهم حتى انقادوا للإسلام بل قاتلهم خارج الجزيرة حتى عادوا إلى الإسلام حقا واستمر الخلفاء بعده يدعون إلى الله وهذا الدين شع في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة بهذا الدين وأخلاقه وحلت الحضارة الإسلامية بقوتها وصلابتها مكان الحضارات الأخرى واستوعب هذا الدين الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وثقافتهم وعاشوا تحت عداد عدادة الإسلام الواسعة وتحت أخلو في ظل أخلاقه السمحة وتعليماته الربانية ولكن الأمة تواجه في مختلف مراحي تاريخها عداوة مؤامرات وتحديات من أعدائها أو من بعض المتعاونين معها أو تعاون معهم على الضلال أو مب ولكن الله الدين لا يزال قويا شامخا وقد يضعف في نفوس اهل يحيانا وشرعانا ما يستعيد يستعيد قوته ونشاطه وينتشر في الارض لانه الدين الحق والفطة التي فطر الله عليها الناس ان اعدال امه اليوم هم أعداؤها بالأمس وإن تنوعت الأساليب واختلفت على حسب اختلاف على والأحوال ولكن الأمة لا تزال في عصورها المتأخرة تعاني من بعض التحديات العظيمة والأخطار الكبيرة فمن تلكم التحديات الانحراف العقدي عند بعض أفراد بعض المسلمين الذين استبدلوا العقية الصحيحة بالمبادئ الكفرية والمناهج المنحرفة عن الإسلام وذا وشنفذوا باقلام ونفذ بعضهم بقلم السموم وسموم الاحد والتشكيك في دين الله وبعضهم قدس بعض البان بشر فرفعون من منزلتهم واعطوه من خصائص الالوهيه والربوبية وزعموا سقوط التكاليف الواجبه عنهم فعبد فعبدو من دون الله واتخذو وسايط بينهم وبين الله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 والقدح فيه وفي سنته ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولما علم أعداء الإسلام ما في قلوب المؤمنين من محبة هذا النبي الكريم وموالاته ونصرته عادوا هم بالقدح برسول الله والتشكيك في سنته بأقوال رديئه وما علم اولئك ان الله جعل الذله لمن من عاده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 ما يقوم به بعض المحسوبين على الإسلام والزاعمين الإسلام من إيقاد الفدة والحر والتقاتل بين الأشقاء بتجني إيد وتربية سبها غرروا بهم وخدعوهم تحت قضايا مزعومة أرادوا بها ضرب الأمة بصميمها وتشتيت شملها وتفريق كلمتها واستعداء الأعداء عليها ومن عظيم جهلهم وظلالهم اعز على تاسيس الحج والاخلال بامنه واحداث الفوضى والغوغاء والشغب ولكن يعب الله عليهم ذلك والمؤمنون يعب الله علي ذلك والمؤمنون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 الذين لا خير فيهم فالذين يزعمون علاج الأمراض والإخبار بالمغيبات إلى غير ذلك من ضلالاتهم ليسوا رقاة شرعيين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 من قاومة أولئك وعدم الثقة والإطمئناء إليهم أيها المسلمون ومن التحديات التي يواجهها المسلمون انتشار المعاصي في عالمه الإسلامي حتى بشكل لا تجدى بشكل عظيم حتى ربما يظن الظأن عدم حرمتها لأنه لا يسمع صوتا ينادي بحرمتها ويبين حقيقتها فالتبس الأمر على الناس فالمحرمات إذا كذرت فلم تغير يشك أي من الله بالعقوبة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَلِكُوا فِينا الصَّالِحُونَ قال نعم إذا كذ خبذ فوجود المعاصي يهدك أمة وينخر في كيانها ويضعبها ويسلق الأعداء عليها فليحظى المسلمون ذلك وصمام الأمان شعار الأمر بالمعروف والنهي على المنكر الذي هو من خصائص هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أيها المسلمون ومن التحديات التي تواجهها الأمة المخدرات بأضرارها ذلك البلاء العظيم الذي يهدث الفن حضرات بالحضرات في الفناء بالزوال والقيم بالتدبير تواجه الأمة عصابات إجرامية دولية لا ضمير ولا دين لها تحارب الشعوب والأمم وتستهدف طاقة الشباب وتضعب كيانهم فكم من جرائم اقترفت وفواحش ارتكبت وأعراضا انتهكت وعموالا سلبت وبيوت دمرت وحربا تأجدت بأسباب أولئك وشرهم المستطير فليكن كل منا عينا ساهرة بحماية المجتمع من هذا الدائل العضال البلا ولتتواج وتظافر الجهود عالميا في القضاء عليها وعدم تمكين عليها من حق الضرر بالأمة فإنها ضرر عظيم نسأل الله السلامه والعافيه ومن الاخطم التحديات التي تواجه الامه الارهاب ذلك البلاء العظيم الذي عانى من الذي أشقى, بل اشقى العالم كله هذا الارهاب الذي يستهدف الناس والنفوس البريئه بغير حق إنه مشكلة عالمية يوجد في العالم صور مختلفة لكن يستغله بعض الناس ويفسره على قد هواه فإن رأوا في الإرهاب تهديدا لمصالحهم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 يا أمة الإسلام إن هذه إن هذه العمليات الانتحارية في بلاد المسلمين ضرر وبلاء رجال ونساء واطفال. استهدفوا بغير حق دمرت البنية التحتية ودمرت المنشآت وأضعفت الشوكة والمنعة وشلت السواعد وفرقت المجتمع فاحذروا عباد الله أن تكونوا سبباً لهدم بلادكم بأيديكم وأيدي أعداءكم احقنوا دماءكم وحلوا مشاكلكم فيما بينكم ولا تركنوا إلى من يُرفرقوكم باسم الطائفية وباسم وباسم احرصوا على المجتمع احصوا على وحدته وتماسكه وحلوا المشاكل بينكم في إطار المحبة والمودة أيها المسلمون ومن التحديات التي يواجهها المسلمون ما يزعمه البعض من تحريفهم الذين يريدون ومن التحديات ما ما يريده البعض من تحريف معاني نصوص الكتاب والسنة بعدما عجزوا عن تحريف ألفاظها سعوا إلى تحريف معانيها تحت اسم القراءة الجديدة والفهم الجديد باغتراراً وانخداعاً بالحضارة الغربية ليلفقوا بينها وبين الإسلام وذاك عن هوى وجهل لقواعد الشرع بعيداً عن مضامنها الصحيحة وأسباب النزول وفهم السلف الصالح لها أيها المسلمون ومع هذه التحديات فالمستقبل لهذا الدين فالمستقبل لهذا الدين والعز للإسلام وأهله انطئن طاع المسلم ربهم واستقاموا على طاعة ربهم وتوكلوا على ربهم وقاموا بأو ما الله عليهم إن الأمة قد تضعف ولكنها لا تموت فهي خالية بخلود كتابها ورسالتها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 وبعدما أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وهي أمانة ثقيلة لكنها الفاصلة بين الإيمان والكفر فمن أخذها بحقها كان من الممتاب الله عليه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 إيمانك بهذا يخلصك من الياس والقنوط والفشل, والفشل والخمول ويمدك بالقوة والنشاط إيمانك بهذا يخلصك من العجب والغرور والتمرد على الله والتجبر على عباد الله سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تؤمن بها وتصدقها وتطيعه فيما أمرك به وتجتدب ما نهاك عنه تقبل سنته وترضى بها وتحكمها وتحاكم إليها وينشرح صدرك لها وتقدم قوله على قول كل قائن كائنا من كان أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحد تُعديها كاملة الأركان والواجبات فصمم الصلاة إلا صلة من عدو ربه يفضي بها إلى ربه همه وحزنه تسلئه وتقوي في قلبه الإيمان ويسأل الله بهذه الهداية إلى الطريق المستقيم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 تحصين للأمة والزكاة إلا شعور من الغني بحق الفقراء عليه وأن لهم نصيباً في ماله بماله فرضه الله عليه وفيها سلامة المجتمع من الصراعات الطبقية والتباغذ والتناحر وتنمية مال المزكي وما الصيام إلا تحقيق لجانب التقوى وإن المسلمين في صيام شهراً كاملاً يبدأون من طلوع الفجر الثاني وينتهون بغروب الشمس وملح وملح ويقتوي يقول الاراده والصبر والصبر وتحمل كل المشاق ويتوى يتعرى وبه ايضا ارتباط بين الاغنياء والفقراء عندما يشعر الغني بالظمى والجوع فيعطف على اخوانه المستحقين المسلمين وبه سيطرة على الشهوات التي امر بالبعد عنها في رمضان وما الحج إلا توحيد لله وإقامة لذكره وشهود للمنافع وإمامه ويشعر المنافع والاستعداد ليوم الآخر يقف المسلم في صعيد واحد الرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والمشاعر واحدة واللباس واحد والمكان والزمان واحد إن هي إلا شعور بوحد وما بينها من ترابط وأخوة دائمة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 وما النواه التي نهاك الله عنها من السحر وقتل النفس والزنا والرباوة وخمر وغير ذلك من المحرمات إلا أمور يجب أن تبتعد عنها وأن تتركها طاعة لله وأن تعلم أنها ما حرّبت إلا لمصالح الحماية العباد وأفراداً وجماعة مئة الفساد والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهيكوها إن هذه الواجبة تؤديها والفرائضة والمحرم تفتعد عنها هي تكاليف شرعية أنت ملزم بها لست حرا تفعل ما تشاء وقد ادعى قوم من عباد الهواء وعلى الجهل والضلال أن للإنسان أن يتصرف فيقضي غباته وشهواته دون دين, أو خلق دون دين أو شرع وهذا أمر عظيم ولهذا تبدعوا التمرد على الله وطمس شعيرة الأمر بالمعروف والنه المنكر وشككوا بالحجاب وغير ذلك ولم يعلموا أن هذا تقدير العزيز العليم أمة الإسلام وكما أن الأماء الدين أمانة في أنفس الأفراد فهناك أمانة خاصة يحملها الأقوية أمي الرجال الذين يخططون لمصالح الأمة العليا ولمشاريعها الكبرى فأولاً المهتوى الأمانة الملقاه على رجال السياسه الذين سفروا الاحوال وقدروا خبا كثيرا من خبايا الأمور وما يراد للامه عليهم ان يضعوا الأمة سياسه عادله الصالحة في الحاضل والآجل وان يقوها شر المتربصين بها من اعدائها والمتخاذلين معهم وان يحرصوا على سياسه حكيمة تبعد الامه عن التهور وسوا الصراعات السياسيه وسوا الصراعات السياسيه, والصراعات السياسية, والصراعات السياسية والصراعات فليضعوا سياسة الطائشة وأن يعلموا أنها أمانة وأن من أرى الدين بسوء فلابد أن يخذ له الله فليضعوا سياسة تؤيد الشرع والكيان وتحمل أمة من الانزلاق سياسة تعالج قضايا الأمة مرنة في أمورها تتمشى مع ما في منفعة الأمة في الحاضر والمستقبل وإن الأمانة الملقاة على رجال الاقتصاد أن يحل أمة من التبعيتي وأن يوجدوا الاقتصاد لاقتصاد الإسلامي بعيد عن المحرمات كلها وسوق إسلامي لتبالي السلع بين المسلمين لتحمي مجتمع المسلمين إنا نسبع عن نهيرات الاقتصادية وإفلاس بعض الشركات كما يقولون وهذا لا شك متصديقاً لقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات الأمان الملقات على من يخطي صناعة الأمة أن يوجدوا قواعد علمية لصناعة تقني متقدمة تتسعن بالخوبات والبحذ الماضية لتخليص الأمة من الكسل والخمول وتستعين بالعقول والععد الاملة والطاقات الموجدة لتخليص الأمة لتخ التب لتخليص أما من لتخليص الأمة, لتخليص الأمة من أن تكون عاة على غيرها بمرين. اولا ان لا تكون تكريز على غيرها وثانيا ان لا تكون أسواقها لتسج تجويج سناء الاخرين الذين يسيرون ذهب ثرواتها بل لابد للمسلمين من ان ياخذوا ويعطوا فكما يصدر يسوددون فليصدروا حتى يكون الامر توازنا بين الاخذ والعطاء إن الامانه الملقاه على الامانه الملقاه على رجال الأمن أن يحافظوا على أمن بكل المستويات وفي كل المجالات لا سيما الفكري والأقدي بالمحافظة على المسلمات والثوابت من للحلال والتميُّع والأخذ على يد المسلم والمجرمين إن الأمانة الملقاة على المخر إعلامي لإسمه أن يوجدوا إعلاماً إسلامية بعيد عن البحش ونسي الرذائل وعن التهويل والإذارة وعن تضليل الرأي العام وليعلموا أن الأمة تعاني من دفق إعلامي في مجالته الصحفية والفضائية الكترونيه هذا هذا هذا الانفتاح العظيم يؤكد للامه وجوب المحافظة حتى لا تسرب لشبابنا شبابنا شيء من هذه الضلالات بتعب دعوه بشع دعوه الحريه والتقدم والانفتاح والترفيه مع ان كثيرا من هذه القنوات تحمل افكارا ضاله واراء منحرفه وافلام ومناظر فاسده ونور و تولح منه ايضا مناهي مناه مناضره فاسده وافلاما خليعة مما يوجب على الجدرج الإعلام ومؤسساته التعاون صد هذه الأخطار وإيجاد ميثاق شرف يحمل عقول يحمل أعراض والعقول من هذه الضلالات وأن يكون الإعلام خادما لقضايا الأمة مدافعا عنها يعالج كل شيء ويقالع الحجة بالحجه بل نقل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر إ المسؤوع إن الأمانة المقاات على رجال الثقافة أي يحافظوا على زقاة الأما هل من الكتاب والسننا تواضها الأصيل وتميزها الإسلام من أن تحوا يحم من تلوث افكار بالدعايات المظلة المسؤول الأمانة. فالملقاة على المخطي المسائل الاجتماعي الأمة أن يحرصوا على المحافظة على الأسرة وانتظامها والبعد عن ما يشتتها ويضعف كيانها وأن ينموا في الأمة روح التعاون والتعاطف والتراح في الأمة وأن تكون هذه العلاقة الاجتماعية إسلامية بعيدة عن التأثر بالقبلي أو الجنس أو اللون أو الفارق المادي وإن الأمانة الملقاة على الدعاة إلى الله اي يخلصوا لله في دعوتهم واي يهتموا بالعقيله اولا وقبل كل شيء واي واي واي ويغوصوا في مشاكل امه ليجدوا حلولا لها واي يهتموا بتغيير في في تغيير اخطاء ومنكرات بتدرج واي نوعوا الاساليب بخطاب أو حوار ونحو ذلك واي يعلموا ان الدعوه الى الله شرف وفضيله شرف وفضيله ليس تجمعا حزبيا ليس تجمع ضيقة ولا منظومة أفكار معوجة ولكنها إيصال كلمة حقه إلى النفوس إن المسؤولون إن الأمانة الملقاة على المفتون أن يتقوا الله ويعلموا أنهم وقعون عن رب العالمين فليحذروا القول على الله بغير علم ليحذروا القول على الله بغير علم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 أيها المسلمون هذه الأمانات مع اختلافها والمسؤول عنها مع اختلاف منازلهم ليعلموا أن هذه الأمانات أمانات وليست غنائم وإنها تكليف وجشريف وإنها عبادة وليست سيادة مما يُوسف له مما يؤسف له أن البعض من أبناء المسلمين خططوا لشعوبهم ما ألحق الضرر بها فجعلوا الأغراض الشغم صالحة الشخصية فوق وحدة الأمة وجعلوا الخلافات الشخصية فوق مجتماع الكلمة وما أحوج الأمة إلى تغاصل الصفوب واجتماع الكلمة إن الأمانة الملقاة على رجال التربية والتعليم أن يتقوا الله ويضع مناهج عصيلة تقوي انتمال أمة إلى دينها تقوة ربهم على الأخلاق والشيام والأخلاق النبيلة وتبعدهم عن الأخلاق الرذيلة وتشعر كل فرد بأنه عضو في أمته يجب أن يسعى في إصلاحها وأن نربي على الإيمان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 أمة الإسلام إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة واقع يدعو إلى الأسف والحزن عندما يقارن المسلم بين الحاضر المشاهد وبين الماضي الغابر ويرى الفرق بعيد يوالبون الشاسع ذلك بأسباب المسلمين وبعدهم عن دينهم فليتقوا الله في إسلامهم وليحافظوا على دينهم أيها المسلمون أشكروا الله أن هداكم لهذا الدين القويم وبعد فيكم هذا النبي الكريم فتمسكوا بهذه الشريعة فإن أعز لكم في الدنيا وسعاتكم في الآخرة واعلموا أنكم في عصر تدفقت فيه وسائل اتصال والتقت فيه الحضارة بعضها عن بعض وجد الأعداء في نشر ما عندهم فتحصنوا بالإيمان الصادق والعقية الراسخة والتوعية السليمة والتربية الأجيال وتحذيرهم من كل ما يسيو إلى دينهم لعلكم تفلحون هاده الامه الإسلامية اتقوا الله في شعوبكم الله في شعوبكم وطبقوا عليهم شريعه الله لتعيشوا انتم واياهم امنا وطمئنا وسلامه احرصوا جزا على المحافظه على البقيه الباقية من دينكم احرصوا على المحافظه على البقيه الباقيه من دينكم واحرصوا على تالف القلوب واجتماع الكلمه وحل المشاكل في اطار الاخوه الاسلاميه وعودوا الى دينكم عودا حميدا واحذروا قول النبي ما من رئيس رعايته راعيه يموت حين يموت غش لها الا حرم الله عليه الجنه يا شباب الإسلام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 اجتنبوا الأفكار الردية والفراق المشتبهة والشعارات الزائفة ليكن حبكم لأوطانكم نابعا من نفوسكم وحب وطاعتكم لدمار إدارة ولدوية أمركم شعارا تدين الله به شبابنا شبابا إسلام احذروا مكائد الأعداء احذروا الدعايات المظللة التي تحملها بعض القنوات والصحافة والافكار احذروا هذه الأفكار السيئة لا تنقادوا لكل داعي احذروا مكائد الأعداء فكم لبسوا لكم لباساً خاص؟ كما اظهر الدين والتقوى وهم يضاركم ايذاكم كما اظهر الاصلاح والتوعيه الاصلاح والنفع وهم يهدمون دينكم وكرامتكم لا تنقادوا لكل دعوه ولا تخدعوا بيخدعكم اي داعي انظروا الى ما سيرته وتاريخ حياته وغايته مما يريد تعملوا وتوقفوا واستشيروا ولا يخدعنكم الاعداء ولا تصلوا الى ما يخدع المواقع الضاله التي تنشر الاكاذيب والاباطيل وترجف بالأمة وتحجث منها القيد والقالم الله به عليم أيها الآباء اتقوا الله في أبنائكم فهم قرة أعينكم ربهم على الإيمان والسدق والتقوى ربهم على الأخلاق الفاضلة وجنبهم مصائب والأخلاق السيئة أيها الأبناء والبنات على الجميع بر الوالدين والدوى والدبر والإحسان إليهم وتذكر جميلهم ومعروفهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن برهما جهاد في سبيل الله أتى النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم يستأذنه في قال أحي والده؟ قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد أيها الرجال الأعمال والأموال اتقوا الله فيما استخدفكم فيه من الأموال وجنبوها المكاسب الخبيثة جنبوها المكاسب الخبيثة وكونوا مثل الرجل الذي التاجر الصدوق الامين الذي لا يخدع أمته ولا يدلس عليهم ولا يأكل أموالهم بالباطل واضبوا أموالكم فيما يعود على الأمة بالخير وإياكم النشر الفساد والباطل أو تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم وأن تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم احرصوا على تنميتها بالأصول الشرعية فيما ينفع الأمة في الحاضر والمستقبل فيما ينفع الأمة في الحاضر والمستقبل قادة العالم من هذا المكان المبارك بلاد التسبيع للأنبياء بلاد التسامح والخير وبلاد القالة المصلحين والفاتحين وأدعوكم إلى الإسلام أدعوكم إلى الإسلام الدين الحق الذي هو دين الأنبياء كلهم من دنوح عليه السلام إلى عيسى بن مريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى قراءة منصفة لاتفكروا في هذا الدين وتعلموا أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دين سواءه أيها الرجال الفكر إن الأمة, إن الأمّة أيها القادة إن النزاع قد تفاقم والصراع الاستلاء على الشعوب الضعيف قد تعاظم والقوه والاحكام لتحكم بها الامم والمقوانين قد قد اهتزت والظلم قد فشى فواجب السعي في رد المظالم واعطاء كل ذي حق حقه ان اخواننا في فلسطين يعان من حصار شديد وارهاب لم يشهد له مضير أشلاء ممزقه وبيوت مدمرة وفقر وفاقه أين العدالة وحقوق الإنسان أين الضمير أمام هذه الأشياء إنها لمصيبة عظيمة أيها المفكرون أيها وحكماء إن العالم بمشكلاته ويغوص في المعضلات ويتعرض لأعزمات اقتصادية وسياسية فسارع في انقاذ العايم مصائبه والعبيص ينقاذ العالم مصائبه وهذه من الشرور إن كثيرا من الأموال تنفق على سباق التسلح لو انفقت على انقاذ المنكوبين وجد ازيد الدول النامية لكي تعيش بامن وايمان لكان خيرا كثيرا حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله على نعمته أن بلغكم الوصول إلى هذا البيت العالمين وأعانكم على أدين سككم وهيأ لكم من دلل أمامكم الصعاب وسهل لكم الأمور فاشكروا الله على هذه النعمة واشكروه على هذه النعمة وتعاونوا على البر والتقوى ويلزموا أدب البيت الحرام واعلموا حرمته ومكانته ويلزموا الأنظمة التي وضعت لأجل منفعة الجميع فالتزموها وطبقوها لعلكم تفلحون أيها المسلمون من خلال الاعتراب بالفضل لأهله فإن الله جل وعلا تفضل على هذه البلاد بقالة مخلصين ودعاة مصلحين شرفهم الله بخدمة بيته الحرام ورعايته فقاموا بخدمته حق قيام من توسعة الحرمين وإعاة المسلمين وتيسير أمر الحجيد يفتغون بذلك وجه الله فجزاهم الله عما فعلوا خيرا وأمدهم بعونه وتوفيقه وتأييده أيها المسلمون إن الله جل وعلا ومن لهذه الامه بقى دينها وان دينها باق الى ان يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين يقول صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفه من ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم انبيائه ورسله وجعل الله من العلماء في هذه الامه ورثت الانبياء والعولى في الصحابة رضي الله عنهم وقاموا بعد رسول الله خير قيام وخاكل التابع من وما خلا قر من القرون إلا وفيه دائي لله يجدد من درس من دينها ويعيدها إلى رشدها لكن منهم موفق لناصر ومؤيد ومنهم ليس كذلك ومن الرجال المصلحين الذين دعوا إلى الله ودينه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الذي خرج في منتصف القرن الثاني عشر فدعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص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 تنسب دائما سب ما يسمونه بوهابيه وتلفيق التهم والاباطيل بهم وان هذا لم من الكذب فالشيخ يدعو الى مذهبه ونسبه وانما دعا الى الله وإلى توحيده واخلاص الدين له ايها المسلمون ايها المسلمون أصل أخلصوا لله توحيد أعمالكم فإن الله لا يقل عمل إلا إذا كان خالصا له وصوابا على كتابه وسنة رسوله أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا حال حيلكم من هذه الدنيا فأمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته والملك وسؤال وروعته إن هذا القبر أول منازل الآخرة فإن الميت يكتب له عند موته حاله فالملائف تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وبالآخرة وغير الممي يقول الله ولو ترى إي توفى الذين كبروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وهذا القبر إما رضة من رياض الجنة وإما رحضة من حفر النار فاستعدوا لهذه المواقف العظيمة وأمامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 ويقول ما أراد هؤلاء ينزل الله رب ينزل ربكم إلى الدنيا سمائه الدنيا عشية هذا اليوم فيباهي بأهل أهل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا حضاحين وسأشهدكم أني قد غفرت لهم ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفه مما رؤي في يوم عرفه إنه ليوم أعظم الدعاء أفضل الدعاء فيه أفضل الدعاء يوم, يوم, يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون قبلي يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ارفعوا إلى الله من أنبسكم خيرا ارفعوا إلى الله يكف الضراعة والدعاء واسألوه المغفرة ما كان وما سلف والرضا عنكم وأن يحسن خاتمة الجميع اللهم اجعل خير عم أعمالنا وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم اللقاك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأهدهم سبول السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وباركدهم في أسماعهم وأبصالهم وقواتهم وجنب المفاحشة ما ظهر منها وما مطن اللهم اغفر لي أمن جميع موت المسلمين الذين أشهد لك الوحدانية وإن نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكل نزلهم واستع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا جع حجنا ممرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اجعلنا ممن تباه به ملائكتك إنك على كل شيء قدير اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خيد اللهم أيده بنصرك واحفظه بحفظك وكله عونا ونصيرا في كل ما أهم ما. اللهم شد أزه بولي أهده سلطان بن عبد العزيز وبارك له بسمعه وبصره وآل بز والصحة والسلامة والعافية ووفق النائب الثاني لكل خير وأعنه على مهمته في مطابع ناحقة المجمين والمفسدين والمسللين والضالين والغاوين اللهم أحفظ جميعا ووفق القائمين على الحج في كل شؤونه لما يرضيك إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم ربنا ظلمنا أنبسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فعاده الله علي وعلينا المسلمين وعليكم جميعا باليوم ببركة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد